بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب والذين أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الله يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي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 وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُنَّ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّ تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُلَا أَلَذَّائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُلَا أَلَذَّائِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُلَا أَلَذَّائِكَ أَصْحَابُ الْنَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك له مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا ذا أنزل عليه آية من ربهم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 من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أَلَا لا يملكون نَفْعًا وَلَا ولا قُلْ قل هل يستوي الأعمى وَالْبَصِيرُ والبصير هَلْ هل تستوي الظلمات والنور جَعَلُوا جعلون الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية, فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد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 لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أَفَمَن يعلم أَنَّمَا أُنْزِلَ أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إني لَمَا يَتذكّرُ أُلُؤُ الْأَلْبَابِ الَّذينَ يُوفونَ بِعهدِ اللَّهِ وَلَا يَنقبونَ الميثاقَ وَالَّذينَ يَصِلونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّ فَلَ وَيَخشونَ رَبَّهُمْ وَيَخشونَ رَبَّهُمْ وَيَخافونَ سُوءَ الحسابِ والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ في فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ يشاء ويقدر وفرعوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا ذا أنزل عليه آية من ربي قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أنا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 فكيف كان عقاب فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله فركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض ان بظاهر من القول بل زمين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعْذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقًا وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقًا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا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 يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عندهم او نتوفينك فإنما عليك البلاغ